119. ويباركم خير من أولا il mm -hmm. وغلوا شيء في ما قاد بصيت فينا Agora... الشمس والقمران بخسبان وال... فبأي عيانا Yeah, man, I رب <تصفيق> ائني فبأي آلائي ربك ما تكرفان فإذا انشقت الزمان So <laughs> ma Right. فالجرن نتائب دار. el all of them.